كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد اللهم لا سهل إ ل ا ما جعلته سهلا و أ ن ت تجعل الحزن والعسير إ ذ ا شئت سهلا اللهم سهل علينا كل عسير يا رب العالمين أيها الكرام وأيتها الأخوات الكريمات معشر المسلمين والمسلمات. موضوع خطبتنا اليوم الإخوة الكرام والمسلمات خطبتنا موضوع معشر ضرر ا ل م ع ص ي ة على قلوب العباد ضرر ا ل م ع ص ي ة على قلوب العباد يقول الله عز وجل في محكم كتابه كلا ب ر ا ن على قلوبهم ما كانوا يكسبون نعم كلا ب ر ا ن على قلوبهم ما كانوا يكسبون أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ة في ا ل ب د ا ي ة نقف و ق ف ة ق ص ي ر ة مع هذه ا ل آ ي ة يقول الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إ ن ك ل م ة كلا ك ل م ة ردع وزجر للمعتدي الاثيم الذي قال الباطل ورد الحق و ك ل م ة بل ك ل م ة إ ض ر ا ب تدل على أ ن ا ل ح ق ي ق ة ما بعدها و أ م ا ما قبلها فهو مضروب عنه أ و مسكت عنه و ك ل م ة ران معناها غلب و أ ح ا ط وغطى كما يغطي الغيم السماء كلمة رانة معناها غلب معناها رانة وأحاط وغطى كما تغطى السماء بالغين يقال أ ر ا ن عليه الذنب أ ي غلبه و أ ح ا ط به وغطاه كما يقال غان عليه الذنب والغين هو الغين الذي ي م ل أ الفضاء ويمسك عنك ويحبس عنك ا ل ر ؤ ي ة إ ل ى السماء فتكون المعنى كلا غران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أ ي غلب على قلوبهم و أ ح ا ط بقلوبهم وغطى قلوبهم الذنب الذي كانوا يكسبون فيكون الذنب وتكون ا ل م ع ص ي ة تغطي القلب وتحيط به وتستره عن ر ؤ ي ة الحق فلا يبقى يرى الحق ولا يرى الخير فلم ي ه ت د للحق ولم ي ت ع ظ به وقال الله سبحانه وتعالى قبل ا ل آ ي ة م ب ا ش ر ة ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد نتيم اذا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا قال اساطير الاولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أ ي ليس ا ل ق ر آ ن أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن ليس ا ل ق ر آ ن كما يكون الكافرون المكذبون باذن الله تعالى وبيوم الدين وقال إ ن أنزله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قال كلا ا ن غران الله على عليهم وزجرهم ورضعهم وقال كلا على قلوبهم كلا على ل ذران ما كانوا يكسبون اي غلظتهم على قلوبهم ذنوبهم لذا و ب د أ و ا ينظرون للحق على أ ن ه أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن يقول الحافظ ابن كثير عليه ر ح م ة الله عند تفسير ا ل آ ي ة أ ي ليس ا ل أ م ر كما زعموا ولا, ولا كما قالوا إ ن هذا ا ل ق ر آ ن أ س ا ط ي ر الاولين لا بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا حجب قلوبهم عن ا ل إ ي م ا ن ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من ك ف ر ة الذنوب والخطايا ولهذا قال تعالى ما كانوا يكسبون و إ ن م ا حجب قلوبهم عن ا ل إ ي م ا ن الرين الذي أ ح ا ط بقلوبهم وغلب على قلوبهم الرين الذي لبس قلوبهم من ك ف ر ة الذنوب ومن ك ف ر ة الخطايا ولهذا قال تعالى ما كانوا يكسبون ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ففاعل ران هو م ا الموصوله ران على قلوبهم الشيء الذي كانوا يكسبونه ا ل أ م ر الذي كانوا يكسبونه الذنب الذي كانوا يكسبونه قال ا ل إ م ا م ابن كثير والرين يعتري قلوب الكافرين والغين للمقربين والغين هو الغين كما زلت كما تقدم فالكافر عندما يرتكب الجرائم تحيط بقلبه وتغطي على قلبه وتغلب قلبه ويسمى ذلك الحاجز الذي يحجزه ويحجبه عن ر ؤ ي ة الحق والخير يسمى ران وان المؤمن الذي يعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ف إ ذ ا ارتكب خ ط ي ئ ة واستمر فيها ي ج ي ء على قلبه غيم كالسحاب فسرعان ما تنقشع وسرعان ما تمشي يعني ب ا ل ت و ب ة و ل ل إ م ا م ابن كثير يفرق ما بين الران والغين الران يحيط بقلوب الكافرين والغين يحيط بقلوب المؤمنين الذين يتوبون الى الله تعالى على قرب ويقول ا ل إ م ا م ا ل ز م خ ش ر ي في تفسير ا ل آ ي ة وران على قلوبهم ركبها كما يركب الصدق وغلب عليها كذلك القلب فعندما يرتكب الشخص م ع ص ي ة كي ي ط ر ع عليه و ك ي س ل ب عليه ويكثر ك بهذا الغال بهذا الوسخ بهذا, بهذا الدنس و إ ذ ا كان من, إطلاق من اطلاقات الغال في ا ل ل غ ة أ ن ه يطلق على الدنس على الوسخ على القذرات يقول الكلام ل ز ل ل ل م ا م زرقشاين وهو أ ن ي س ر على الكبائر ويسوف ا ل ت و ب ة حتى يطبع على قلبه فلا يقبل على الخير ولا يميل إ ل ي ه الواحد يصر على الكبائر ويرتكب المعاصي ويستمر فيها ويردي سوء ا ل ت و ب ة بعد ساعته إ ذ ا كان أ ع ز ب ك واحتنق زوج ع ن ت ه إ ذ ا كان شاب صغيرك و ا ح ت ن ك بر ع ن ت ه إ ذ ا كان سفرك واحتنق مره ع ن ت ه إ ذ ا كان بعشرك ي واحتنسلي ع ن ت ه وهكذا وهذا هو حال ل ل أ س ف ا ل ك ن ي ق و ل ن ان يكون ه م ك ف ي ا ل م ع ا ص ي و ف ي ا ل م ح ر م ا ت ا ل ت ي ل ا ت ر ض ي ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ب ء يكون هناك ا ي ا ء يكون ه ب ا ل ت و ب ة ي ق و ل هناك اشياء يكون هناك اشياء ي و هناك اشياء يكون هناك ا ش ي ا يكون ه ي ا ك ا ش ي ا ي ن ه ا ك ا ش ي ش ء ي ة و ن هناك ا ش ي يكون هناك ا ش ا ء يكون ه ن ا ش ي ا ء يكون هناك ا ش ي للحج و ن هناك اشياء يكون هناك ا ش ي ا ل يكون هناك اشياء يكون هناك ا ئ ب ي ن أ ن ا م ن ا ل م خ ل ص ي ن ن ق و ل ل ه ذ ا ا ل ش خ ص من ضمن لك أ ن تبقى حيا حتى تخرج ا ل ت ق ا ع د حتى تسلم خدمه يدك من يضمن لك أ ن تكمل اليوم الذي أ ن ت فيه بل ا ل ل ح ظ ة التي أ ن ت فيها من يضمن لك ذلك ولذا سمعت من ش ي خ من س ي و خ ا ل إ س ل ا م الدعاه إ ل ى الله تعالى أ ن ه ذهب إ ل ى أ و ر و ب ا ل ل د ع و ة إ ل ى الله تعالى ف أ ب ق ى م ح ا ض ر ة يدعو فيها المسلمين إ ل ى الله و إ ل ى الرجوع إ ل ى الله تعالى وفي آ خ ر ا ل م ح ا ض ر ة جاء إ ل ي ه م ج م و ع ة من الشباب وقالوا له يا شيخ نطلب منك أ ن تذهب معنا إ ل ى شخص من جيراننا إ ن ه شخص أ ص ل ه مسلم من ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة لكن جاء الى هنا وفتح الله عليه و أ ص ب ح من ا ل أ غ ن ي ا ء فهو ا ل آ ن يبيع و يشتري في الخمور و في المصائب ا ل م ح ر م ة تذهب معنا لتدعوه إ ل ى الله تعالى لعل الله ي ه د ي ه بسببك فلما ذهب إ ل ي ه و ر د ا يحدثه و يدعوه إ ل ى ا ل ت و ب ة و ا ل إ ن ا ب ة و الرجوع إ ل ى الله سبحانه و تعالى قال له نعم يا شيخ أ ع د ك أ ن ي عندما أ ر ج ع إ ل ى بلادي س أ ن ت ه ي من هذا البيع و الشراء و أ م ن ي مسجدا و أ ت ف ر غ ل ط ا ع ة الله وعبادته أ ع د ك بهذا فقال له متى ترجع إ ل ى بلادك قال له بعد سنوات فقال له متفق انا متفق معك متفق بشرط قال له ما هو الشرط قال له أ ن تكتب لي عقدا و ت أ ت ي ن ي بعهد على أ ن ملك الموت سيمهلك حتى تقضي ه ذ ه السنوات وترجع إ ل ى بلادك وتبني مسجدا و بعد ذلك تعب الله هل تستطيع أن تأتيني أن قال, قال له اذن كيف تسوف نفسك ب ا ل ت و ب ة وتقول بعد خمس سنوات أ و بعد س ن ة أ و سنتين أ و أقل, أقل ع ن اتوب إ ذ ا فلما الواحد كيف تكلم ا ع ا ص ي والخطايا والذنوب والزلات و ي ب د أ يسوف نفسه ب ا ل ت و ب ة يغلب أو يغلب على قلبه الران ويحيط بقلبه ويسطره فلا يرى الحق ولا يرى الخير ولا يظهر أ م ا م ه إ ل ا الشر عياذا بالله وقال الحسن البصري عليه رحمه الله في تفسير ا ل آ ي ة الران أ و الريم ل أ ن ران من د و ا ت الياء والواو وهنا من د و ا ت الياء الران الرين أو الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب اي شخص يرتكب ذنبا بعد ذنب ذنبا بعد ذنب م ع ص ي ة بعد م ع ص ي ة حتى يسود قلبه ويصبح قلبه ع ي ا د ا بالله أ س و د وفي ر و ا ي ة الله هو الذنب الراي هو الذنب حتى يعمى القلب ه فيموت حتى يصبح القلب أ ع م ى ميت فيموت أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة وثبت في الحديث الصحيح الذي يرويه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده و ا ل إ م ا م الترمذي في جامعه و أ ي ض ا ا ل إ م ا م النسائي في سننه من حديث سيدنا أ ب ي هريره رضي الله عنه ويقول ا ل إ م ا م الترمذي في الحديث حديث حسن وصحيح أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن العبد إ ذ ا أ د ن ب د ن ب ا كانت نكته ق سوداء في قلبه م ان العبد إذا كانت نكتة سوداء في, قلبه. ما في رواية إ العبد إ ذ ا أ خ ط أ خ ط ي ئ ة نكت في قلبه ن ك ت ة سوداء ف إ ذ ا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه و إ ن زاد زادت حتى تعلو قلبه فهو الران الذي قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فمعنى الحديث الواحد باش ل يعمل شي م ع ص ي ة ف ا ش ل يرتكب شي زله شي خ ط ي ئ ة يعني كتضاف القلب يلوح ا ل ن ق ط ة وحال ن ق ط ة سوداء ك ح ل ى ن ق ط ة سوداء ا ل م ع ص ي ة ك تاثرن على القلب ديانه و ك تعمل نقطه سوداء في قلبه ف إ ذ ا تاب إ ل ى الله و ن ذ ع واستغفر سقل قلبه أ ي نظف قلبه و غسل قلبه وانمحت تلك ا ل ن ق ط ة السوداء ف أ ص ب ح قلبه أ م ل س ك أ ن ه لم يقع ح ص ل لم شيء ي كأنه شيء وإذا زادت م زاد م ع ص ي ة أ خ ر ى و أ خ ر ى وهكذا استمر في المعاصي تلك ا ل ن ق ط ة تكبر ويزاد عليها نقط ة أ خ ر ى و ن ك ة أ خ ر ى حتى يصبح قلبه ع ي اسود ا بالله أ اسود اكحل ما في اللور في الخير ما يبقشش في الحق عيادا بالله ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الران الذي قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون معشر المسلمين ولهذا نرى الكثير من الناس نرى ا ل ك ث يرتكبون من الناس ي ر الجرائم العظمى والفضائح الكبرى وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا من أ ج ل هذا وهذا هو السبب لكشفه الكثير من الناس كيرتكبوا الجرائم الكبرى وكيرتكبوا الفضائح العظمى وهم يحسبون أنهم يحسنون ب و أنهم ن ي ح س ص ن ع ا هم كيظنوا فرصون على أ ن ه م بخير وعلى خير ما كينتش ي إ ش ك ا ل ك أ ن شيئا لم يقع ف م ر الزاني يزني ويتظاهر بالزنا وهو يفتخر به شوف الزاني م ا ش و ف ا ل ز و ق ه مع زانيه يغازلها وربما يقبلها وربما يضمها وربما على مرأة وهو يعتز وكانه ر ب شيئا ح ونرى الخمر كذلك يسرب لم يحصل وهكذا صاحب ا ل ر ش و ة وهكذا صاحب الكذب وصاحب الغير والنميمه وسائر ا ل م ت ك ر ا ت ويعتز الناس يعتزون بالمعاصي والمنكرات لماذا ل أ ن الله سبحانه وتعالى سطر قلوبهم وغطاها و أ ح ا ب ه ا ب أ ث ر هذه المعاصي حتى أ ص ب ح صاحبها ل ا ي ر ى الخير منهلك في المعاصي ويظن ه و أ ن ه في خير بل نرى الكثير من الناس يرتكبون ع ي ا ب ا بالله الرد والكفر ويعتزون بذلك و ل ل أ س ف ها نحن نرى دعاه ا ل أ م ة بين قوسين راح الاسبوع اللي مضى وجموع اللي مضى تكلمنا على على ا ل أ م ة وعزينا ا ل أ م ة و هي تبكي على فقدان علم ا من علمها ا وعالم من علمائها وفي نفس الوقت تكلمنا عن العلماء أ و أ ق و ل ن ا إ ذ ا شئت عن العملاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه على أ ب و ا ب جهنم من أ ج ا ب ه م إ ل ي ه ا قذفوه فيها ها نحن نرى دعاه ا ل أ م ة كما قلت بين قوسين وشيوخ ا ل أ ز ه ر يوقعون الدفاتير يوقعون الدفاتير مع النصارى والصليبيين مع اليهود والنصارى لماذا د ع و ة إ ل ى توحيد ا ل أ د ي ا ن نعم د ع و ة إ ل ى توحيد ا ل أ د ي ا ن يجب على ا ل أ م ة أ ن تقتنع أ ن ا ل إ س ل ا م و ا ل ن ص ر ا ن ي ة و ا ل ي ه و د ي ة أ د ي ا ن س م ا و ي ة يجب أ ن تتوحد ويجب أ ن تتعايش ويجب أ ن تتسامح ف م ا بينها هكذا ي ق و ل هؤلاء بلسان أ ق و ا ل ه م أ و بلسان حالهم فها هم يوقعون الضفافير مع الصليبيين مع اليهود مع النصارى لماذا د ع و ة إ ل ى توحيد ا ل أ د ي ا ن ونقول هذه ر د ة لا أ ب ا بكر لها هذه ر د ة وكفر لا أ ب ا بكر ا لها ل ل د ع و ة معشر المسلمين إ ل ى توحيد ا ل أ د ي ا ن كفر بالله تعالى وخروج من م ل ة ا ل إ س ل ا م ل أ ن ذلك يعني أ ن ما عليه النصارى حق يجب ان نتسابح معهم ويجب أ ن نقررهم على ذلك فكيف نقرر دينا قال فيه الله تعالى وقال الله تعالى في أ ص ح ا ب ه لقد كفر الذين قالوا إن الله الذين قالوا ان ل ل ثالث ثلاثة لقد ل ه ا كفر ذ ي ق الله و ا ا إن ل هو المسيح مريم ابن ل ل ص ي ي ي على الصليب ونتعايش الصليب م ع معهم ه م ونتسامح معهم. لا ي م ك ن هذا أبداً وهذا أبداً موضوع آخر البحث والنقاش في باب توحيد ا ل أ د ي ا ن هذا شيء آ خ ر نعم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة نرى هؤلاء يفعلون ما يفعلون وهم في الوقت نفسه يظنون انهم, يحسنون صنعاً. يظنون أنهم يقدمون ل ل ا م ة م ص ل ح ة ع ظ ي م ة ويدفعون عنها م ب ر ة ك ب ي ر ة كلا و أ ل ف كلا قال الله في أ م ث ا ل هؤلاء قل هل ننبئكم بلاخسرين أ ع م ا ل ا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 ن س أ ل الله تعالى أ ن يبعدنا عن المعاصي والذنوب اللهم طهر قلوبنا من المعاصي والذنوب يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين أ ق و ل ما سمعتم و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آ م ي ن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان إ ل ا على الظالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وعلى آ ل ه و ص ح ا ر ت ه أ ج م ع ي ن ومن دعا بدعوتهم واعتدى بهداهم إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ايها ا ل ا خ و ة الكرام لماذا القلب بالذات ضرر ا ل م ع ص ي ة على قلوب العباد لماذا القلب بالذات أ ي ه ا ا ل ا خ و ة تحدثنا عن القلب بالذات ولعلنا نتحدث عن أ م و ر أ خ ر ى وعن ضرر ا ل م ع ص ي ة عن ا ل ح ي ا ة كلها لعلنا نتحدث عن هذا في المستقبل لكن ا ل آ ن لماذا القلب بالذات الجواب لان القلب معصر ا ل أ ح ب ة هو محرك ا ل إ ن س ا ن فالقلب قلبك أ خ ي الكريم هو محركك إ ر ا د ت ك تكمن في قلبك وتوجد في قلبك ف إ ذ ا كان قلبك صالحا حركك إ ل ى الصلاح و إ ذ ا كان قلبك فاسدا حركك إ ل ى الفساد عياذا بالله وان صلاح القلب أ و فساده ي ظ ه ر على ا ل ج س د و ف ي ح ر ك ا ت العبد ف إ ذ ا ر أ ي ت ا ل ش خ ص ف ي ظ ا ه ر ه ص ا ل ح س د ف ا ح ظ ا ه ر ه دل ع ل ى ص ل ا ح ق ل ب ه ا ل ل ه م إ ذ ا ك ان م ن ا ف ق ا و إ ذ ا ر أ ي ت ا ل ش خ ص ف ا س د ا ف ي ظ ا ه ر ه ف ي أ ق و ا ل ه ف ي أ ف ع ا ل ه ف ي ت ح ر ك ا ت ه في حركاته ف ع ل م أ ن قلبه ف ا س د وهذا المعنى يدل عليه قول سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أ ل ا و إ ن في الجسد م ض غ ة إ ذ ا صلحت صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله أ ل ا وهي القلب اسمع يا من تقول إ ن ا ل إ ي م ا ن في القلب اسمع يا من إ ذ ا قيل لك اتق الله عد الى الله ا ب ت ع د عن ا ل م ع ص ي ة ابتعد عن المنكر ابتعد عن المصائب فتجيب ا ل إ ي م ا ن في القلب نعم ا ل إ ي م ا ن في القلب لكن صلاح الظاهر مبني على صلاح الباطل على صلاح القلب أ ل ا و إ ن في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله ما قلناش ر س الله ص ر الله ع س ل م ان الصلاح هو الضعيف القلب ما يظهرش على ظ ه الله ف إ ذ ا صلحت صلح الجسد كله لنصلح القلب تشوف اللسان صلح ما يقل إ ل ا ما ي و ض ي الله تعالى ويبتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى ترى الصلاح ظهر على العين فطر العين تنظر إ ل ى ما ي و ض ي الله تعالى إلى ما يغضب الله ما سبحانه يغضب ولو ت ع ا ى ظهر ظهر الله فترى الصلاح صلاح القلب الأذنين السمع الشخص لا يسمع إلا ما أعني يسمع في في يغضب ل و جاء إ ل ى سمعه شيء يغضب الله ر أ ي ت ه يبتعد ب س ر ع ة و ر أ ي ت ه ي ن ك م ش و ر أ ي ت ه يشمئز ويبتعد ويرفض السمع كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم كان الواحد إ ذ ا مر بلغو أ و مر بغناء وضع أ ص ب ع ي ه في اذنيه حتى يفوت عن موضع ذلك الغناء وذلك, اللغو وذلك المنكر ل وذلك ل غ و ا الذي يسمع و أ ي ض ا إ ذ ا كان الصلاح في القلب ا ل صلاح ي ظ ه ر في اليدين فترى ا ل ي د ي ن ت م ط ش و تتحرك و ت أ خ ذ و ت ع د ي ما يبيعها سبحانه و تعالى و هكذا ي ظ ه ر ا ل صلاح و ايضا في ا ل ر ج ل ي ن و في البطن و في ا ل ف ر ج و في الجسد كله و ا ل ع ك س ص ح ي ح واذا كان الفساد في القلب رايت الفساد يتمثل في افعال العبد وفي جوارحه ينظر الى ما يقدر الله يسمع الى ما يقدر الله ي ن ش ي الى ما يقدر الله ياخذ ويعطي ما يقدر الله وهكذا رايته يضع نطفته وفرجه فيما حرم الله ويملا بطنه بما حرم الله وهكذا يتحرك على طول بالمعاصي وباعمال الفساد إ ذ ا صلحت صلح الجسد كله و إ ذ ا فسدت فسد الجسد كله أ ل ا يوضحها ويبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا وهي القلب إ ذ ا حاول أ خ ي الكريم أ ن تحافظي على قلبك ل ح ا و أختي الكريمة أن تحافظ أن على قلبك ف إ ن القلب هو الذي يدفع الشخص وهو الذي يدفع العبد إ م ا إ ل ى ط ا ع ة الله و إ م ا إ ل ى م ع ص ي ة الله ومن أ ج ل هذا معشر ا ل أ ح ب ه قدمنا الحديث عن ضرر ا ل م ع ص ي ة على القلب و أ ي ض ا إ ن القلب هو محط نرى لله سبحانه وتعالى هو المحل الذي ينظر الله عز وجل إ ل ي ه كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عنه إن ا ل ل ه لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر ص و ر ك م ولكن أ ج س ا م م ك و ينظر إ ل ى قلوبكم وفي روايه و أ ع م ا ل ك م الله سبحانه وتعالى لا ينظر إ ل ى صورتك فلتكن كيف, كيف ما كانت بيضاء سوداء ج م ي ل ة ليست ج م ي ل ة كيفما كان الله تعالى لا يهله هذا ولا ينظر إ ل ى صورتك الجمال هو جمال ا ل إ ي م ا ن الجمال هو جمال التقوى ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير و ت ز و د ف إ ن خير الزاد التقوى هذا هنا ي ك م ل الجمال معصر ا ل أ ح ب ة إ ذ ا فالله تعالى لا ينظر إ ل ى السوره ولا ينظر إ ل ى الجسم كنت ضخمه عريض الكتفين مملوء بالشحم واللحم او كنت رقيقا هزيلا ضعيفا هذا لا يهم الله تعالى لا ينظر إ ل ى هذا فكم من جثه ضخمه كبيره تزن في الدنيا مائه او اكثر من الكلوات ولكن عند الله سبحانه وتعالى لا تزن شيئا أن الله سبحانه الله و ت ع ا ل ى ي ق و أولئك ل ل في حق ا نقيم ل ه م يوم ان ل ق ي ا م ة و ز ا وصلت أن عبد الله بن مسعود أ م ر ه رسول الله أ ن يصعد إ ل ى ن ق ل ة ل ي ق ف الصدر فلما صعد ر أ ى ا ل ص ح ا ب ة ساقه ر ق ي ق ة فضحكوا من ذلك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا أ ث ق ل عند الله من جبل أ خ ذ هذه الساق ا ل ر ق ي ق ة أ ث ق ل عند الله من جبل أ خ ذ لماذا ل أ ن صاحبها مؤمن ل أ ن صاحبها يعمل الصالحات لذا ما ح ص ل ا ل أ ح ب ة رب العالمين لا ينظر إ ل ى الصور كن كيفما كنت ولا ينظر إ ل ى ا ل أ ج س ا م كن كيفما كنت و إ ن م ا رب العالمين ينظر إ ل ى قلبك ماذا فيه إ ن الله تعالى ينظر إ ل ى قلبك أ ف ي ه ا ل إ ي م ا ن أ م فيه الكفر والنفاق أ ف ي ه الحق أ م فيه ا ل ب ر ت ل ل إ س ل ا م والمسلمين إ ن الله تعالى ينظر إ ل ى أ ع م ا ل ك ماذا تفعل أ ت ع م ل خيرا ام تعمل شرا ينظر إ ل ى ما يصدر عنك رب العالمين إ ل ى هنا ينظر ولما كان الامر كذلك معشر ا ل ا ح ب ة قدمنا الحديث عن ضرر ا ل م ع ص ي ة وخطر ا ل م ع ص ي ة على قلوب العباد أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ولا زال هناك كلام وقفت عليه ل أ ه ل العلم في هذا الباب وبالخصوص ل ل إ م ا م ا ل ق ي م عليه ر ح م ة الله في كتبه ا ل م ت ع د د ة لا يسمح للوقت بذكره ف أ ت ر ك ه إ ل ى ا ل خ ط ر ة ا ل م ق ب ل ة إ ن شاء الله سبحانه وتعالى و أ م ا ا ل آ ن حافظ أ خ ي المسلم على قلبك بماذا تحافظ على قلبك اجتنب المعاصي ف إ ن ا ل م ع ص ي ة التي ترتكبها بيدك أ و برجلك أ و بعينك أ و ب أ ذ ن ك أ و بفرجك أ و ب أ ي جارحه من جوارحك إ ن أ ف ر تلك ا ل م ع ص ي ة يعمل م ب ا ش ر ة في قلبك وسمعت ي في ؤ ث ر مباشرة قلبك و ا ل ت أ ث ي ر أ و ل ا كيف يكون تأثير أولا يكون ب ن ق ط ة سوداء بنقطة سوداء ف إ ن أ ن ت رجعت وتبت إ ل ى الله تعالى تلك ا ل ن ق ط ة تذهب ويثقل قلبك وينظف لكن إ ن أ ن ت ارتكبت أ خ ر ى بعدها وهكذا س ر ص ر ت في المعاصي يصبح قلبك مستورا غلب عليه ما سمعتم من الذنوب و ن س أ ل الله تعالى أ ن يبعدنا عن المعاصي اللهم ابعدنا عن المعاصي والخطايا اللهم اجعل بيننا وبين المعاصي حاجز ا ل إ ي م ا ن والتقوى اللهم ان ارتكبنا م ع ص ي ة فارزقنا ا ل ت و ب ة فورا يا رب العالمين اللهم ارزقنا ا ل ت و ب ة من الذنوب اللهم ارزقنا التوبه من الذنوب اللهم طهر قلوبنا من آ ث ا ر الذنوب اللهم طهر قلوبنا من اثار الذنوب يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن ن سواك اللهم ات ي انفسنا تقواها وزكها ي انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم انقلنا من الشقاء الى ا ل س ع ا د ة ومن النار الى ا ل ج ن ة ومن السخط الى الرضا ومن الفقر الى الغنى ومن الذل الى العز ومن ا ل ا ه ا ن ة الى ا ل ك ر ا م ة ومن اللهم ب ع ة إ ى السنة يا, أرحم يا رب اللهم إنا نسألك أن اللهم انصر س أ أن ل ك ن ت إ خ و اخواننا ن ن المجاهدين ننصر ا اللهم إ المجاهدين في أ ف غ الشيشان ن ن وإخواننا س ت ا ا م ج ا ا ه د ي في ن ل و إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في كشمير و إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في فلسطين و إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم وثبتهم اللهم انصرهم وثبتهم اللهم قو شوكتهم اللهم قو ي شوكتهم اللهم سدد رميتهم اللهم ا ن ص ر ت ه م اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين اللهم عليك بالكافرين اللهم عليك بالصليبيين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بكل الكافرين يا رب العالمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تنصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين كما ن س أ ل ك أ ن تخذل الشرك والمشركين كما ن س أ ل ك أ ن توفق ملك البلاد إ ل ى ما تحبه وترضاه يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين وهنا أ ن ا س يطلبون منكم الدعاء الشفاء اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي مرضى المسلمين أ ج م ع ي ن اللهم اشفي مرضانا اجمعين اللهم اشفي مرضانا اجمعين اللهم انا ن س أ ل ك أ ن ترفع الداء وتنزل الدواء اللهم ارفع الضرر وانزل الشفاء يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين وصل ي ا ل ل ه على محمد و آ ل ه وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على ا ل م ر س